وأشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد فيقول رب العزة تبارك وتعالى حالي لنزل الكتاب من الله العزيز العليم. عاقر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول. لا إله إلا هو إله النصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يعود تقلبهم فلا يعود تتقنبوهم في البلاد. ايها الاخوة الاجلاة. هذه صورة الافر. وقد تحدثنا عن اجزاء منها. تحدثنا عن من اهل ترعون الذي يكتب ايمانه وهو يقوم الحق. ولم يباري بقرارات ترعون وقوانينه. انما قول الحق كاملا غير غياب ولا وجد. وذكونا من سورة غافر في الولد ما هو النصر وما هو الهزيمة? وعن النصر هو انتصار الايمان وغلبة العقيدة وثبات المؤمن على الحق وعدل نبالاته بقوة اهل الباطل. ان طورة غاصل في حقيقتها معركة. معركة بين الحق والباطل. معركة بين الايمان والكفر. معركة بين الهدى والضلال. وبين العدل والطغيان. هذه المعركة تجدها في اياتها وفيما تبين من ان الحق لا بد ان ينتصر مهما قلت قوته ومهما ضعفت عدته ومهما تأخر النصف فلا بد للحق ان ينتصر دائما فعن الباطل مهما كفرت اعداده وتضاعفت عدده فإنه لا بد أن يندحر، ولا بد أن ينهجر ان المعركة طويلة بين الحق والباطل ليست والدة اليوم ولا والدة الامت ولا وليدة هذه الفترة في الرسالة الخاطلة اننا هي وليدة العصور السادقة بل منذ هذا فاضل الى الارض والمعركة قائمة بين الحق والباطل. هكذا نجد قوم منوح والاحداث من بعدهم الذين تحذبوا على الدين وتجمعوا على معادات الرسل حمى كل امة برسولهم ليأخذوه ماذا ليأخذوه للضيافة او الكرم ويأخذوه من الاعزاز والاكرام كما اننا همّت كل امة رفض رسوله ليعفضوه بالضرب الايذاء والتعذيب، ثم قد يكون ما بعد ذلك من قبل. وهكذا نجد البشرية النكدة كلما جاءهم رسول بميلة تهوى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وقتلهم الأنبياء بغي حق من الذين يقتلون النبيين بغي حق ويقتلون الذين يعلمون بالقف من النار تلشرهم بعذاب أليم هكذا القتل القتل من الأنبياء يقفل واذا لن يأكل القتل فهو الإيذاء والتعذيب وهو التضييق عليهم حتى يغاثروا من ارضهم. وهكذا همت كل امة برطولهم ليأخذوه. وتجمع اهل الباطل ليجادلوا. ليزينوا الحق. يحاولون رحلة وإزالته والقضاء عليه جادل بالباطل ليضحبو به الحق وهكذا يقول الجدال وتقول الحملات التبشيرية وتقول إزالة الحق والتجمع للنيل منه ومن أهله جادل بالباطل ليضحبو به الحق هناك قوى ضخمة. هناك قوى ضخمة. وهم يتجمعون لضرب المؤمنين. القضاء على كل حركة اسلامية. فلا يغرمك تقلغهم في البلاد. لا تخص منهم. ولا تخشى امرهم. ولا يغرنك تجمعهم. ولا يخطل في عضبك امريكا وما وراها من الخلفاء وامكانياتها الضخمة وفرواتها الهائلة وما وراها من اوروبا وهي تتجمع للقضاء على الطلائع الاسلامية وعلى الريقظة الاسلامية في كل مكان. لا يقرر لك في البحث. وطائراتهم في الجو. وليوشهم التي تضرب هنا وهناك. لا يبطل لك تقلبهم في البلاد. مداء قليل. ثم رأواهم جهنم وليس النهاد. واذا كان اهل الباطل يجادلون لينفعوا الحق ولنبشده فإن قدرة الله فتدخل لرد على هؤلاء والنيل منهم أضعت ربك شديد وعقابه أليم فأخذتهم فكيف كان عقاب كان عقابك يا رب أليما وكاننا انتقامك شديدا فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد معركة قائمة تطورها طرق اخر بين الحق والباطل واهل الحق واهل الايمان يحب بعضهم بعضا في اي زمان وفي اي مكان بل من اي جنس بل من غير اجنات البشر يحب بعضهم بعضا حتى الملائكة يحبون المؤمنين من البشر وينشغلون بهم ويهتمون فيه بامرهم ويدعون لهم الذين يحملون العرصة ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ويتغفرون للذين آمنوا ما اعظم هذا الاهتمام ان يتجمع اهل الحق اهل الايمان. لا من البشر فقط ولا على اختلاف الازملة والامكنة. بل من الملائكة يحبون البشر من المؤمنين ويتغفرون لهم. أن الأدب في الدعاء هم يدعون للمؤمنين من البشر حملة العرش ومن حولك يدعون للمؤمنين من الناس ويعلموننا وهم يدعون كيف يكون الأدب في الدعاء لا بد في تدعو الله تثني عليه بالمحامد التي هو أهلها لابد ان تسمي على الله بما يستحق تعالى من الثناء حمد الله واسمع عليه بما هو اهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حروة العلح يسمون على الله قبل الدعاء ليكون الدعاء مقبولا ولمعلمون كيف ندع الله ربنا <تكتشويت> <تكتشويت> وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيه المعذاب الجحيم انها حوالة العرص يعرفون الاسود وصول الدعاء فلا يدعون بالمغفرة لأي مسلم لا. انما للذين تابوا واتبعوا سبيلك. هذه هي الاصول. اصول طلب المغفرة. لا ليس الدعاء بالمغفرة لكل انسان. كلا للذين تابوا. لابد من التوبة والانابة والاستغفار والرجوع الى الله. لابد للمسلم ان يستغفر الله دائما وان يتوب اليه باستمرار وعلى الدعاء ولا يظن انه يفعل معصية بل نفعل المعاصي كثيرة ولولا ان نلتفت اليها وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم يستغفر الى الله ويتوب اليه في اليوم سبعين مرة. وفي رواية مئة مرة. وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكلفرنا واتقامنا احمالا لا نستطيع حولها. فقد تنوع بها الجبال. كيف بذنوبنا ومعاصينا، لا بد ان نداوم التوبة ونستمر للصرفان لله عز وجل ولا بد ان نتبع سبيل الله سبيل رسوله سبيل المؤمنين لا بد ان نستمسك بسبيل الله وان يكون عملنا في سبيل الله صلاتنا ذكاتنا وقومنا وحجنا في سبيل الله وعاملاتنا سبيل الله. جهادنا في سبيل الله. لا بد من ان يكون سبيل الله هو السبيل الذي نتمسك به دائما. ولا نقبل طرق اخرى وصرطا مختلفة. وان هذا قراطي مستقيما فاتبعوه. ولا تتبعوا السبر فتفرق بكم عن سبيله ذلك مفاكم به لعلكم تتقون. فارجل للذين بابه. واتبعوا سبيلك. وقهم عذاب الجحيم. وبعد ان يدعو حملة العرش ومن حوله للمنين من الناس بمركبة الذنب والوقاية من عذاب النار يدعون الله ايضا ليدخلهم. جنات عدل. يدخلهم جنات عدل. هو على ازواجه وآباههم وذرياتهم. حتى ولو لم تصل درجاتهم الى جنات عدل. فيكون ذلك تقبلا من عند الله. الله يدخلوا جنات عدل التي وعدتهم. ومن طلح من آبائهم وعزواجهم وذرياتهم. انك انت العزيز الحكيم ويبين حملة العرش ان اكثر المقالب هي السيئات هي المعاصي فأي الذي يحافظه الله من المعاصي فقد حفظه وتكرم عليه وقد فاز فوزا عظيما وهكذا نجد المعركة قائمة. فاهل الايمان يتجمعون كما يتجمع اهل الباطل لا بد من التجمع ايضا ولا بد من ان نضع نضع ايدينا في ايدي بعض لا نختلف ولا نتفرق ولا نتبثر ولا نتمزق واننا نواجه اعدائنا بقوة التجمع كما يواجهنا بتجمعهم وقترتهم والمعركة قائمة فهاهم فها اهل باطل يتجمعون لضرب الحركة الاسلامية قصورة غافر تبين بعد كل مجموعة من الفقرات تبين ان هؤلاء الذين يجادلون في ايات الله ويتجمعون على الباطل ليس عندهم دليل ولا رهان. لا فلطان عندهم ولا بينة لديهم. انما هم يعتمدون على الكبر والانتفاخ والتعالي بالباطل. ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين. وعلينا ان يفتعيز بالله انه هو التميع البصير. كيف يجادلون في ايات الله? وايات الله معروضة. في الايات ايات الله كثيرة. فهل تأملوا فيها? لا. انهم لا يتأملوه. ان الكبر قتلهم. والانفراق عن الدليل ابعدهم عن الحق. الواية الله كثيرة لن ينظر الانسان الذي يحاول التعدي على عظمة الله وجلاله لينظر الانسان من هو من هو في هذا الكون ما قوته لا حول له ولا طول ولا قوة له ولا اكتقرار انه مخلوق ضعيف، انه برغة ذرة في الارض التي هي ذرة في هذا العجوم ما هذا الانسان ما هذه الارض التي تحمل الانسان انها يطافع صغير في وقت المجموعة الشمسية التي تصل الى 1000 مليون نجم وهي مجموعة من ضمن المجموعات ومئات الملايين من المجموعات غير المجموعة الشمسية هذا الكون الفتيح الواسع. ماذا يكون الانسان فيه? وماذا يمثل? انه ضعيل قليل ضعيف صغير ومع ذلك يتعبى على جلال الله وعظمته. لأنك السمارات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وها هو ها هو الحق والباطل وههم اهل الايمان اهل الكفر وبطنه هو القران بالاعمى والبصير البصير الذي يبصر كل ما امامك ويعرف ما يدعى قدمه فهو الايمان والاعمى الذي ضل الطريق فهو الكفر لا يختلط ايمانه والكفر ولا يستوي الاعمى والبطير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا من قليلا ما تتذكرون. واجب عليكم ان تتدبروا هذه الايات وان ترجعوا دائما الى القرآن تتكيأونا ظلاله وتطيرونا وتفير مع دلائله الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة هذا الفضل العظيم في وجود الليل لينام الإنسان فيه وليسكن وليتمتع الجسم وتتمتع الخلايا بالظلام إن ظلام الليل لا قد منه للكائن الحي للخلايا لكي تستريح وتهدأ وتطمئن ليس النوم هو المطلوب فقط. بل الضلالة ايضا مطلوب للاجتاث للخلايا الحية لكي تحبئ وتتكر. جعل لكم الليلة لتسكنوا فيه. فالنهار مغصرة. كأن النهار له عيون تبصر. لا يغصر الناس فيه فقط. بل النهار هو الذي يغصر. والنهار مغصرة. هذا الفضل. هل شكره الناس؟ ان الله لذي فضل على الناس. ولكن اكثر الناس لا يشكرون. نصرفون عن الايات الواضحة. الى الايات الامور الغامضة المبهمة. ذلك الله ربكم. لا اله الا هو. فعلا تفكون. كيف تصرفون عن الحق. إلى القابل. وعن الايات الواضحة الى امور مبهرة غامضة لا تفهم. وهكذا يفرق الذين كان بآيات الله يلحبون. وآية اخرى. الله الذي جعل لكم الارض قرارة. فالسماء بلاها. وطور الان فاحكم صوركم. تكييف خاص للانسان حتى يعيش الانسان في هذه الحياة لا بد ان تكييف الارض تكييفا ملظما ليعيش فيها الانسان والشمس والقمر وما من السماء كل شيء في السماء والارض يتناسب مع بقاء الانسان حيا ومع ما تتطلبه حياته، الارض بهوائها ومائها ودورانها حول محورها ودورانها امام الشمس ومحورها المائرة على درجة معينة كل ذلك لتناسب مع عيشة الانسان ليكون الليل والنهار لتكون الفصول الأربعة لتتلاغل مع الإنسان إن هذا النظام هو وأعظم نظام يتناسب مع الإنسان ولو كانت الأرض على غير ذلك لحصل أعظم الاحتلال وأشده وهناك آلاف بل أكثر من الموافقات التي لو احتمت موافقة منها لما عاش الانسان. لتناثر الانسان على الارض. او لتناثر في الارض كلها. او لما عاش هذه العيش التي يحياها. او لما وجد الظره وقرض النبات. الله الذي جعل لكم الارض قرارا واستماع بناءه. تحتاج الى النظر فيها والتأمل. ساعات وتاعات. الليل والنهار والارض والسماء. وما في السماء والارض من موافقات للانسان. وخوركم فاحسن صوعكم. ورزقكم من الطيبات. هل تأملنا في ايات الكون? هل تأملنا في الايات المبسوطة في الانسان? كيف تعمل اجهزته? كيف يقوم جهازه العصبي بالعمل بانتظام? كيف تبصر عينه? كيف تسمع وزنه? كيف يتحرك فكه? هل نظرنا الى كل هذه الامور العين العين التي تتقبل الضوء والعزن التي تتقبل الاصوار مكيفة على هذا النظام. وموضوعة وضعا محكما لتتقبل السمع والبصر والفك كيف يتحرك للكلام للمضر. وما بين الاسلام لو اختلنا اقل من المنمي يفتكت الاسلام ولا قامت ولنا قامت بوضاعيها فسوارا فأحترق وركب ورزقتم من الطيبات. من الذي فعل كل هذا؟ ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين كل ما ترونه في هذه الحياة فحياته غير أصيلة حياته عابرة. لها بدء ولها انتهاء وحياته غير عطيلة لانها لم تأتي من نفسها بل خلقها الخالق العظيم اما الحياة العطيلة اما من هو الحي حياة ذاتية فهو الله هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلطين له الدين الحمد لله رب العالمين كبعض الايات التي تذكرها صورة غاصل ربا على الذين يجادلون في ايات الله بالباطل لهم حفظ الحق. فتبين ان من الايات الله الانعام وان فلت واننا تفخروا لنا الانعام رغم قوتها ورغم بصها. الله الذي جعل لكم انعام لتركبوا منها ومنها تاكنوه. ولكم فيها منافق ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملوه. ايات هنا وهناك. ايات لا تفصى لا تعد. فلماذا تنكرون هذه الايات? ولماذا يجادل المجادلون في ايات الله? ولا دليل ولا برهان عندكم ويريكم اياته. فاي ايات الله تنكرون? اي اي ايات الله هذه ام تلك ام الثالثة ام العاشر اي ايات الله تنكرون? فها هم الذين تبقوا كانوا اكثر طولة واكثر حددا وعشب قوة وعثارا في الارض اكثر امرانا فما اغمى عنهم ما كانوا اكتبون جابلوا بالباطل فاقضاه الله اقضى عزيزا المقضى جاءتهم رسلهم بالبينات ففلقوا بما عندهم من العلم وقالوا انما اوتينا هذا الامر على علم والعلم بدون ايمان خراب العلم بدون ايمان فتنة لانه يجعل الانسان يقتر ويجعل الانسان يفهم انه يضرب على الغرار تتحقق له ما يريد وانه هو الذي صنع كل هذا بدون العلم بدون ايمان اختلاء وفتنة فهؤلاء اقتروا بعلمهم ونحوا الايمان جانبا فجاءهم عذاب الله فلما جاءهم العذاب اغنانوا واعترفوا واضعتوا القفر على الشرك. فلما جاءهم بصورة قالوا اغننا بالله وحدا وكفرنا بما قلنا به مشركين فهل ينفعهم الايمان عندما جاء عذاب الله فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما هذه الاسلة الله اذا جاء العذاب لا ينفع الايمان وهكذا سنة الله التي تدخلت في عباده وحفره مالك الكافرون. ان سورة غاصر على طول من انها هي السور المكتية التي تثبت العقيدة وتدعو بين الايمان بالله واليوم الاخر لكن الطابع العام لها بيان المعركة المعركة التي بين الحق والباصل وبين الايمان والكفر. وفرعون وفعالة ويجنع من حولك ويبقى الغبوبية. لكن مؤمن آل فرعون رغم بعثه وكلة ما معه وعدم ما وراءه يقول الحق ولا يخاف ابدا لانها هي المعركة اي معركة بين الحق والباطل قال الى ان ترجعوا الى الله دائما تليبوا اليه فعمر المغفرة دائما تدعو اليه الصورة وعنوة العرش يدعون لمن يتوبوا الى الله ويتبع الكبيلة تدعوكم الصورة ان لا تتكبروا عن عبادة الله الا الذين يتكبرون عن عبادته فيدخلون جهنم داخلين فيدخلون جهنم أذلاء طاهرين كما المطلوب إذن المطلوب الدعاء الدعاء الدعاء الله والإنحاء في الدعاء وعدم الاستكبار عن عبادة الله لابد أن نتوب إلى الله ونستغسره ونبعوه ونلحه عليه في الدعاء وأننا نستعجل الإجابة علينا بعبادة الله حق العبادة علينا بتوحيد الله وحد الله توحيدا طحيحا بعيدا عن كل مظاهر الشرك نصيق بتقوى الله. علينا ان نقرأ القرآن وان لتدبر آياته. فالنظر هذه المعركة التي اوضحتها سورة الرافق. وهي تبين في اولها وفي قرب اخرها تبين موقف الذين يجادلون في آلات الله. وان هؤلاء خاضوا على الاجماع. هناك اجماع من السماء والارض من النجوم والكواكب، من كل المخلوقات اجماع على الإذعان والتسليم والرضى والاستثلام لله عز وجل من الذي يخرج على هذا الاجماع ومن الذي يناقض ويخالف هذا الاجماع انهم الذين كفروا الذين يجادلون في ايات الله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفر فلا يبرك تعلمهم في البلاد هؤلاء خرجوا على إجماع كره لأن الثماوات والأرض قيل أخوه شوهما إيطيع قرع أو كره قالتها أتينا طائرين وكل الموجود مذعن لله عز وجل فكيف خرج هؤلاء على هذا الاجتماع السماوات والأرض والبرق والبحر والرطب واليابس وكل آكام والجبال والتلات تسبح بحمد الله وتتجد له لكن هؤلاء خرجوا على إجماع الكون ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفر ماذا يميزون بهذا الجدال؟ جدال الباطل لينحضوا به الحق إلا قصدهم إبحاث الحق وإبطاله لا لا لا يمكن أن يكون ذلك أبدا يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع عذابه الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كانها المجرمون لن يستطيعوا أن يبحثوا الحق والله سبحانه لهؤلاء بالمرطاة فأقلتهم فكيف كان عقاب انها اله الباطل يتجمعون ليأخذوا كل رسول وليأخذوا كل ذاعي ليأخذوه ليؤذوه ويعذبوه وليأخذوا كل حركة اسلامية وليضربوه فهذه دول البترولة بعض دول البترول تدفع عشرات المليارات لدولة جائرة الظالمة مثل الجزائر لضرب الحركة الاسلامية وللقضاء عليها ان اهل الباطل يتجمعون فما من من يعرفون بالكفر او من يسمون انفسهم بالمسلمين بل يسمون انفسهم بانهم يحمون الحرمين الشريفين. والحافظون عليهما. كل هؤلاء يتجمعون لضرب الحق. وللليل منه. واهل الكفر يجادلون في ايات الله. فاهم اليهود والنصارى والشيوعيون والوجوديون. وترئ الملل والنحق. الشيوعيات التي ظلت. يزعون ان لها مبادئ وقواعد ونظريات وتدرث على اعلى المستويات في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية وفي الكليات المتخصصة بالماليات على انها احدى النظريتين الكبريين في العالم فلا يوجد اي نظرية اقتصادية إلا الوأتمالية والشيوعية ولا يفتقد المجلسين والدكتوراه فأن لها أحد النظريتين ولها قواعد ومبادئ كما يدعمون الشيوعية اللي تجادل في آية الله واللي يقول لا, لا إله والحياة مدة وتنكر وجود الله عز وجل ففقطت الشيوعية بكفرها وإلحادها ونظرياتها نظريات هذا الاقتصاد ان يجادلون في ايات الله ويدعون البلوه لله كل ذلك يريدون بهذا الامر نحو التوحيد. ولم يستطيعوا الى ذلك تبيله يجادلون في ايات الله هل معهم برهان هل عندهم دليل بغير سلطان اتاهم والسلطان هو الدليل والبرهان والسلطان هو الحجة الصافعة لأنها نفوذا وقوة مثل نفوذ السلطان وقوته ليس لهم سلطان وليس عندهم دليل الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم كبر مأتا عند الله وعند الذين امنوا ينقطع الله وينقطهم المؤمنون ويطبع الله على قلوبهم كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار دفعهم إلى ذلك الكبر والنفق الباطل والتعالي والتعاظم ان في صدورهم إلا ما هم بذلكيه فاتعذ بالله إنه والثميع البطير وما دباه اليدينا يجادلون في آيات الله جزاؤهم الحميم والثلاثل والاغلال ويضحبون في الجحيم ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به وصلنا فسوف يعلمون إذ الاغلال في أعناقهم والثلاثل يضحبون في الحميم ثم في النار يسجرون فبعد ذلك يقال لهم ادخلوا أبوابكم سبحان الله أما ما هذا ما هذا الأمر في الاول الحميم والثلاثي كأنها مقدمات مقدمات للعذاب الحميم والثلاثي والعذار والجر في الجحيم ثم في الحميم مثل النار يسجعون يربطون كما تربط الكلاب كل ذلك كأنه مقدمات للعذاب لأنها بعد ذلك يقال ادخلوا اضواب جهنم خالدين فيها فبئت مثوى المتكبرين هؤلاء هم الذين يجادلون في ايات الله والذين يقولون ان الاسلام لا يصلح لان تطبق شريعته وان تنفذ احكامه وان الاسلام ما هو الا بعض ثقوص وعبتال ثقال في المسجد. فاذا ما قتل واحد منهم قام في الدنيا ولم تقرب. كما حدث لهذا المتجبر المجادل في آيات الله المرتب فارد فوضى. فارد فوضى كتب, كتب كثيرا قبل السقوط الثقوط وغيرها من الكتب. كلها تدور حول انكار ان يكون الاسلام صالحا للتقبيق فبعد في كتاب اغلب سقوط يرقب بعدا مطل الخلافه الراشدين هل الاسلام لم يمنع من وقوع المقاصد والمخاطر وان تاريخ الاسلام كله تاريخ اسود منتبئ بالظلم والبغي والعدوان كما يمتبئ بمفادرة الرأي والعقل وأن علماء المسلمين يمالئون الحكام والأوليون لهم الدين وأن تطبيق الشريعة ينافي روح هذا العصر المتعضر هذا كلامه فقال لو تبقت الشريعة نهدمت مصر وذهبت حضارتها وتقدمها. لو تبكت الشريعة لا تحجرت الافهام ووقفت العقوم ولأصبح الناس قطعا لا عقول له. ويرى فرق فودة ان الذي يدعو الى تطبيق الشريعة يجر الناس الى هو او الى الهاوية هاوية تطبيق الشريعة ويدعو الى القومية ولا ونقض الفكرة الاسلامية فقال فاقبل دجا اقبل ضغاب اقبل جهانا يا فحاب يعني ان مجيء الشريعة هي الدجا هي الفلام. ومجيء الشريعة هي الضباب الذي لا يرى الإنسان فيه شيئا وأن تطبيق الشريعة هو السحاب المتجهف الذي لا مطر فيه أقبل دجا أقبل ضباب أقبل جهاما يا سحاب عندما تطبق الشريعة الإسلامية هذا المرتب ردة بعد ردة لا يستحق أن يقتل مرة واحدة بل يقتر ثم يقتر ثم يقتر جزاء لمقترف من سيئات وقتبه مليئة كبرجح والإفاءة إلى الشر يعيب على الحدود ويعيب على الحجاب ويعيب على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يعيب على الإسلام في كل مبادئه ويرى أن المسلمين يشغلهم امر واحد. هذا الامر هو الجنس. الجنس هو الذي يحرق المسلمين. والجنس هو الذي يجعلهم يعملون او يتحركون. علاقة الرجل بالمرأة لامر الجنس هو الذي يحرق المسلمين في كل حركاتهم. رأيتم فسوق وباصلا وارتدابا اكثر من هذا له مجادل في اية الله بغير سلطان وبغير دليل اللهم الا من والفسوق والفجار والبعد عن الحق فلو قام شاب مسلم بقتل هذا الذنبيق فهو شاب غير على دينه مجاهد في سبيل الله يستحق الاكرام والاعزاز لا يستحق السجن والاعتقاد لا بد ايها الاخوة ان نفهم الموقف جيدا وان نعرف من الذي يجادل في آيات الله بغير سلطان لا بد ان نتبين الامر وان نعرف المعركة القائمة بين الحق والباطل كما صورتها سورة غافل ايها الاخوة الاجلاء سيروا على بركة الله ادعوا الى الله ونروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وجاهدوا في الله حق جهاده وعملوا لدينكم ودافعوا عن الاسلام بكل طاقاتكم وصدوا الذين ينجادلون في ايات الله بغير سلطان الاداه قوموا مع اهل الحق دائما مهما قلت قل عددهم وقلت عدتهم وحذار ان تقولوا مع اهل الباطل مهما كفر عددهم وقويت عدتهم لا تخافوا لا تضعفوا لا تستكيلوا ولا تهلوا ولا تحذلوا وعنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ألا وقلوا على النبي صلى الله عليه وتعلم كما أمركم الله عز وجل إذ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها النبي لآمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اننا نفعلك منجبات رحمة. وعزائم مغفرة. والعطمة من كل ذنب. والغنيمة من كل ذنب. والسلامة من كل شيء. لا تضعني ذنب الا غفرتك. ولا هم الا فردتك. ولا حاجة الهيال كاربا الا قضيتها يا ارقم الراحمين. انصر المجاهدين في افريقيا انصر المجاهدين في فلسطين انصر المجاهدين في ليبيا انصر المجاهدين في جنوب السودان انصر المجاهدين في كل بلد اسلامي اللهم اجعلنا من المراقبين في سبيلك اللهم اجعلنا من المجاهدين لاعلاء كلمتك ربنا كلنا ولاخواننا الذين تثقون بالايمان فلا تنطق بنا الا من الذي ربنا انك رؤوف رحيم <تصفيق> الله صل أكبر الله أكبر إله إلا الله هلولما أنما بعدها حياك الله حياك الله حياك الله بعدها بعدها بعدها بعدها بعدها بعدها بعدها سبحانه جلاله يا عزيزي يا الله من وصل فصل الله احتوه المناكر والاقدام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 اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم قوير المغضوب عليهم ولا الضالين العقاب دفقوا. لا اله الا هو اليه المصير ما يجادل في نهاية الله الا الذي كفروا. فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم موح والاحزاب من بعدهم. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَخُلُوا وَجَاءَتْهُمُ الْبَاطِلُ مِنْ حُضُوبِ الْحَقِّ فَأَخَذْتُكُمْ فكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الذين يحملون العرش من حوله يصدقون يصدقون بحمد ربهم ويؤمنون به ويكثرون للذين آمنوا ربنا وسعتك كل شيء رحمة وعلم فوق من الذين كابوا تبدئ سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وعدهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرائاتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقه السيئات ومن تقى السيئات يومئذ فتجرح انت. وذلك هو الصوز العظيم. الله اكبر. سمع الله لمن حمد.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 بسم مال الله الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونبق يا الله نذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ولكن الله ربكم خارق كل شيء الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا تطوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك من الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله الله فجعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت عن عبد الذين تبعين من دون الله لما جاء لي البيعات من ربي أغموت أن أسلم لرب العالمين الذي خلق كل كربكم من نطفه ثم من قطره ثم من موطئتي ثم ألقدكم طفلا ثم نتبلغه وأشدكم ثم لتكونوا شوخا عليكم من, من قبل ولتبلغوا عدى مسمى ولعلكم تعقلوا هو الذي يحي ويموت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له